طالله الله ما التغيان يحزم دعوتي يوما وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوتي ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي يدي ربي وربي ناصري ومعيني ساظل معتصما ساظل معتصما بحبل عقيدتي واموت مبتسما ليحيا ديني